ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن نذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد تشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم العصر كذبت قبلهم قلوا حن فكذبوا عبده و مجنون وزد جر ربه إني مغلوب فانتصر ففتحنا بواب السماء بماء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 فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسر من القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا نسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع وسكانهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا وبشر منا واحدا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 ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فلاذوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صيحه واحدة فكان كشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم بالنذر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناه بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذروا بقشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيف فَطَمَسْنَا أَعِينَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ صَبَحُوا بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ وَلَقَدْ جَاءَ آل فِرْعَوْنَ كذبوا بآياتنا كلها فآخذناهم أخذ عزيز مقتدر 112. أكفاركم خير من أولئكم لكم براءة في الزبر 113. أم يقولون نحن جميع منتصر 114. سيزم الجمع ويولون الدبر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 وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أملكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر